هل يجوز لمن صلى الفرض أن يأم جماعة أخرى بالفرض نفسه روى الترمذي وأبو داود والنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال ابن عبد البر قال جمهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كفرت وممن قال بهذا مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا نصلي صلاة في يوم مرتين وقال أحمد بن حنبل بالجواز لأنها سنة ورد على هذا الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية على أنها فريضة أما صلاتها على أنها نافلة فجائز لأن الحديث الأول جعلها نافلة وفي لفظ الأبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة وروى مسلم عن أبي ذر حديثا جاء فيه كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وفيه فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة والحديث صريح في أن الصلاة المعاده تكون نافلة والأولى هي الفريضة بصرف النظر عن كون الأولى جماعة أو فرادا وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وهناك شروط لجواج إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الفقهاء منها عند المالكيه أن يصلي الثانية مأموما وليس إماما لمن لم يصلي هذه الصلاة ومن هنا يعرف جواب السؤال والله أعلم. أم